وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمَرِ قُلْ هُوَ مِنْ نُورٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّمْسِ قُلْ هِيَ مِنْ نُورٍ ۖ يُنَوِّرُ بِهِ الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمَاتُ بِهِ دَرَجَاتٌ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۖ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سببا فأتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ نغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما وجدها تغرب في عين حيئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين فسَْثًا وَزذبُ مثُم بَْرَدّ إرَبّه فَيْ وَذبُهُ عَذاَابًا النُقاللََّ نَ غَلَ بَشَثًا وَذب مثُ فَ وَّ إ رَضِّه فَ وَّب وَرًا وأما من آمن وعمل صَالِحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا وَأَمَّا من آمن وعمل صَالِحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من مَا أَسْطَعَ فَلَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْلُو عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دونها فسوى تزلك وقد احطنا بما لديه قبرا تزلك وقد احطنا بما لديه قبرا ثم اسبع سببا, ثم أتبع سببا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 فأكني فيه ربي خم فأعنوني بقوة أجعل زينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا آتوني زبر الحديد حتى نَصُودَ سَيِّئًا فَخُفُّ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَكُونُ يُفْرَغُ عَلَيْهِ طُغًى حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَكُونُ يُفْرَغُ عَلَيْهِ يظهره وما استطاع له نقبا كان الصع ان يظهره ولا استطاع له نقبا قال هذا رحمه من ربي قال هذا رحمة من الرب فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله وكان وعد ربي حقا وَتََتْنا بَضَّهُم يَوْمَئِذ يَمُودُ فيِي بَعْضيون وَنُ في بعض خَاف الصُورِ بَجمَاهُم في بَعضيون وَنُ في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 اخي واديني نجوني اولياء ان اعتقدنا جهنم ملك ندلا قل هل ننذئكم بالاخسرين اعمالا قل هل ننذئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم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 أُولَذِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْنَاءِ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُدُوًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ إِلَّا مَا كَفَرُوا وَاسْتَحَقُّوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ كانت له جنات في الدوش ندلا قالدين فيها لا يبعون عنها حولا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 لَّكَ كَنَّات رَّبِّي وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِثْلُهُ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي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 ezza